إِنَّ شَأْنَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَاتٍ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثًا لَّكَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا لِلأَرْضِ كَمَنبَتٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ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 فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنرسل معنا بني إسرائيل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 فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن تَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم يريدأَ يُخْرِجَكُم مِ نَ ررضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذاَتَمُون قالون أَْجِهِ وَأَخَااه وَبّ الْمَدَ إنِ حاشِرينَ يَتُكَ بِكُلّ سَحار ليِيم فَجُمِعَ السَّحرَةُ لِمِ قات يَ مِمعلُوب وَقِيلَ لَِّا سِهَلَ تُمُ جَتَمِعونَ عَل نَا نَاتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِ كَُهُمُ الغَالِبِين فَلََّا جَ السَّحَرَةُ قالوا لِفِرعَعونَأََّ لَنَا ل أَجرَْن كُا نَحْنُ الغَالِبِين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 126. وإننا برب العالمين رب موسى وهارون 127. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير اننا الى ربنا منقلبون إِنَّا نَقْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اسْنِي بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَوْسَلَ فِيععون فيِيمَدَ إِ حشرِرين إِه أُلَ إلَ شِرْذِمَةُ قَللونَ وَإِنهُم لَنَا لَ غَ إذونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ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 فأَوْ حَنَ إِلَ مسَ أَنِ الظْرِب بِعَ صَكَ البَحرَفًا فَلَقُ فَ فَلَقَ فَكَانَ كُلّ فقِ كَ الطَودِ العظم وَأَزْلَفْنَ ثمََّ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 أَو يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ لَقَدِمْنَاهُمْ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع يَغْفِرَ يغفر لي خطيئتي يوم الدين رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ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 فَكُنْ كَيْفَ بُنِيَ هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تالله إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسُوِّيكُمْ, إذ نسويكم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْلَا إِنْ كُنَّا كَرَةً فَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم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 إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ لَوْ زَلَلْنَا قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ نَايَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَتَقُولُ الَّذِينَ أَمْدَدكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا لم تكن من الواعظين ان هذا ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِن رَبَّكَ لَهُ العززُ الرَّحيِيم كَذذَّبَت ثمَّمُودُ الْمُررسَلينَ إذ قَالَ لَم أَخُهُم صَالِحونَ لَا تَتَّقُونَ إِّ لَكُمْ رَسُول نَميد فَاتَّقُ اللهَّه وَأَقعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَطْرُقُونَ فِيمَا هُنَا هَؤُلَاءِ آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طلعها هضيم. وَنَخْلُقُ طَلْعَهَا هَضْمًا وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارْهِمُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا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 ولا تمسسوها بسوء فان يأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحون أدنين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّا جَرَيْنَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَتونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ الزَّوَا جِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَا دُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ من قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَجِّني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا لَا خَرِيت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 كَذَّبَ أَصْحَابُ لَنَاكَ إذ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُ الْكِين ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل تلولين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 فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ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 نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين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 كَذَلِكَ سَلَتْنهُ فِي قُلُ بِالمُجرمِينَ لاَا يُمِنونَ بِهِ حتىَ يَرَوُعَذَابَلَ لمَ فَياتَهُم بَوْتَه فَياتَهُم بَغْتَتَ وَهُم لا يَشعرُونَ فَيَقُولُ هلَل نَحنُمُظَرُون أَفَ بِعَذاابِن يَسْتجلِون. اَفَرَأَيْتَ اِنَّمَا اتعناهم سنين ثم جاءهم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنا عنهم ما كانوا يمتهنون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 هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاكن في من يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم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 وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب يوم